ولم يشغل باله بصددها لأنها على الأرجح ستعرف كيف تتصرف وهذا تطبيق حي لمقولة شعر العامية العقري يموت حبيبي ولا استهواش ومشى مسرعا في الممر بين الطلبة المتزاحمين في نهاية الممر يوجد باب المصعب سوف يستقله إلى الطابق السفلي ويبحث عن المخبط إن لم يجده سيعود إلى داره إنه يشعر بقلق لأن وجه ذلك الرجل الضخم الذي أطل من الباب لا يفارب خياله إن فتح باب المسعد فخطأ إلى الداخل وفي المحلة الأخيرة خطأ أحدهم إلى الداخل معه إنه يعرف هذا الوجه ذات الوجه الأصمر والجسد الضخم ذات الملامح الغليظة والنظر المرعبة المثبتة على وجهه بالذات إنه هو وقد كانت لعبة محكمة حقا لا يمكن أن تنفرد بأحد في هذه البناية إلا في دورة المياه أو المسعد والمصاعد يمكن إيقافها بين طابقين في أي وقت تريد الآن ينغلق الباب وهو يقف كطفي أمام هذا العملاق الفارع في يد العملاق حقيبة رثة تطل منها أشياء مرعبة وثياب العملاق ممزقة متسخة تنم عن حياة خشنة لا شك فيها فتح ثمه ليصرخ فلم يخرج صوت هنا مد العملاق يده الغليظة نحوه دون أن ينطق هكذا تكور عباس على نفسه على الأرض في وضع جنيني وراح يبكي كالأطفال وعندما انفتح باب المصعد والتف العابرون ينظرون ما هناك كان عباس على الأرض يعوي بصوتي ومزق نيات القلوب بينما الكهربائي يضرب كفا بكف اقسم بالله ما لمسته قالوا لي لمبة قط المدرسين اللي في الدور التالت مش شغالة لقيت ناس قاعدة فيها قلت أجل الموضوع لحد ما صلى حاجة تانية في الدور التحت تاني فجأة لقيت الستاذ معاه في الأسانسير بيرقى على الأرض وبيعيط زي العيال اقسم بالله ما عملت له حاجة ولا حتى فتحت بؤي لم يفهم الواقفون شيئا لكن الكهربائي ظل يردد وهو يضرب كفا بكف يا الله يا رب يا افتح يا علي مرزق يا دي في هذه اللحظه عاد بسطويسي الذي هو حسن بعدما دخن حجرين وجد هذا الزحام حول مدخل المسعة فقرر ألا يضيع وقته بالانتظار إنها ثلاثه طوابق يمكن أن يصعدها وثبا ان هؤلاء القوم المترفين الاثرياء يملكون الكثير من الفراغ والبال الرائق وعندهم متسع من الوقت يسمح لهم بالتجمهر حول أبواب المصاعد اما هو فعليه مسؤولية أمنية ثقيلة يجب أن يقوم بها قابلت فايز في مكتبي بالكلية لا أذكر اليوم طبعا لا أذكر الساعة لا أذكر الظروف فقط أذكر أن فايز هذا كان في منتصف العشرينات غير حليق الذقن مبعثر الثياب كانه في حالة نزول أبدي من الحافلة المزدحمة وأعتقد أنه لا يظفر بالكثير من المال من عمله لأن حزائه بحاجة إلى حذاء لو تغيضين عن هذا وهو بالفعل تافه فأنا أعتقد أنه شاب ضريف ذكي ولسوف يحقق نجاحا عظيما ما لم يتم تحطيمه كالعادة إن عدد هؤلاء الشباب المؤهلين للنجاح يثير ذهولي لو تركوا وشأنهم لم تلأ العالم بالناجحين وكما تعمل جهات ما على منع تكاثر ضفاضع العلجوم في أنهار استراليا كي لا تقتل التمسيح تعمل جهة ما على حفظ التوازن الطبيعي البيولوجي كي لا تموت التمسيح الحقيقية في العالم على يد هؤلاء الموهوبين الأذكية صفحني وقال أنا فايز أطب صحفي في جريدة الأحداث الإسبوعية رفع بسماعيل أستاذ أمراض الدم بكلية طب القاهرة لازم يكوني طرف الترفين غاني عن التعريف تعلام الترف الدني جائين ويقابله قلت في خبث وأنا أشير له إلى مقعد ليجلس عليه بالعكس حبي تفكرك أني دكتور أولا أصلي في ناس بتنسى دوت كلهم الحقيقة بينسو ده كنت قد أدركت أنه جاء إلى رفعة الآخر رفعة الذي يجيد الحديث عن تعويزات الكهنة القدامة وتقوص فتح التوابيط وترق قتل مصاص الدماء هناك من يحسبني متخصصا أتقادراتي بي من الدولة مقابل هذه الخبرة أحب أن يتذكروا أنني طبيب من حين لآخر طبيب لا بأس به قال في حيات في الحقيقة أنا فعلا جاي لدكتور رافعة التالي خمنت ده طالما ما أخيرك مش سايبة ولا شكلك تعبان أنت مش بتتغزى كويس بس أنت سليم زي الجرس إيه هي مشكلتك يا بني؟ أنا قولت أنت الشخص الوحيد المثقف اللي ممكن ألاقي عنده إجابة وبعد أنت مش بتكسم مالين من وراء الأمور دي وده يخليك محل ثقة وكمان حييت أن عندك شجاعة الاعتراف أنك ما تعرفش حقا النقطة الأخيرة هي الأهم لو أنك سألت بائع جرائد أو سباك عن القينعور لأخبرك به بلا تردد برغم أنه لا أنت ولا هو ولا أنا يعرف أي شيء عنه ثم إنه فكر قليلا وبدأ أنه يجد عسرا في البدء لهذا سهلت عليه الأمر ونهضت لأغلق الباب هذا يعطيه فرصة لترتيب أفكاره جريدة الأحداث الإسبوعية؟ لابد أنني قرأت عددا أو اثنين إنها من تلك الجرائد التي لا تعرف هدفها بالضبط أحيانا هي سياسية وأحيانا هي فكاهية تذكرك بالبعكوكة وأحيانا هي مخصصة لمشاكل المرأة وكيف أن الرجال أوغاد وأحيانا تتخصص في فضائح الفنانات الملفقة غالبا الخلاصة إنها جريدة ممتازة إذا كان الهدف من الجرائد هو تشرب الزيت المتخلف من قلي البطاطس حبرها ثابت بطريقة تثير الإعجاب وهو ما كانت تفتقر له صحف أكثر شهرة وأهمية عدت لمقعدي وجلست فقال لي بطريقة أكثر تصميما الحقيقة نعيز استشيرك بخصوص كتاب معينة يا طبعا تعرف فين وإزاي ألاقي نسخة من كتاب ينوخ فكرت في الاسم قليلا ثم تذكرت أين سمعته من قبل أعتقد أنك مش هتلاقيه في مصر أبدا يا ابني في نسخة شهيرة ترجمها دي بس إيه اللي يرميك على المتاهات العبرانية ديت لم يرد وابتسم وإن على ما يبدو أنني لم أفتح فمي في بلاها لدى سماع الاسم أعتقد أنك كمان تعرف مين هو أنا تنغز طبعا قلت لك أن دي متاهات عبرانية مش هتعرف تطلع منها أبداً. شكلك مهتم بسحر الكبالة اليهودي ده سحر اقتصر على حخمات اليهود وصعب جدا تتعلمه او تلاقي اللي يعلمه لك كتاب اينوخ نفسه عبارة عن شفرة معقدة جدا حتى لو لقيت ترجمة دي فمش هتستفيد منها حاجة انا بكتل مقال مهم عن النوع ده من السحر وراسلت ناس كتير بر مصر بس ازاي ما حضرتك قلت محدش بيتبرع بالحاجات دي خد بالك احنا في حالة حرب مع اسرائيل بلاش تحط نفسك في موضوع ش ودوهم التجسس مش بعيد عن حد الفرق واضح بين اللي بيدرس للعلم واللي بيدرس ايه تجسس اتمنى اشوفك وانت بتشرح الفرق ده لبتوع امن الدوله لما يلاقوا عندك اوراق مليانه خرائط ورموز مكتوبين بالعبري ويعرفوا انك بتراسل دكتور ديفيد فلان ولا حاييم علان يبقى اكلمهم ساعتها بقى عن سحر الكابالا <تصفيق> ايوه الناس دي بتتعب ونفسهم في حاجة تسليهم حاجه افتكر ده شكرا بس ارجوك تساعدني فتحت الدرج واخرجت قصاصه ورق كتبت عليها بعض الحروف اللاتينيه ده عنوان نصب يهودي عايش في أمريكا بيدعي إنه ساحر وساعات ببقى خلاص حصدقه بس عموما هو يعرف حاجات كتير على قال لي يعرف فين كتابك ده أنا مش شايف منع من انك ترسله لإنه مجنون شهرة ويتمنى يلاقي أي نوع من التأدير لاحظ إن مرسلتك للولايات المتحدة مش حتصير حواليك أي شكوك أخذ القصاصة ونظر فيها وغمغم سام كالبي نيويورك شكرا لحضرتك يا فاندن أنا حعرف إزاي أستفيد من وفكتر حينا توطئ لأن يقول تسمح لي بقى تردد على حضرتك الاستشارات تانية؟ أيوت لم يكن هذا ودا زائدا فأنا ما زلت عدو العلاقات البشرية لكني شعرت بعطف عليه حينما يسكن هذا العقل الزكي الطموح ذلك الواقع الفقير المحبط يكون الفتى جديرا بالرعاية وربما بعض الحنو الأبوي يجب أن يوجد انسان ما يزغي إليه وهو يبكي ويفسر له لماذا فشل بينما هو جدير بالنجاح ويشرح له لماذا كان العالم بهذه القصوة لم أرى الفتى إلا بعد إسبوعين واستغرقت عامين حتى أتذكر من هو قال لي وعيناه تلمعان الأمور بتتحرك بسرعة لقيت كتابك؟ في الحقيقة ما بقاش يلزمني أنا عديته من زمن في الحقيقة المكان ما بقاش مناسب للكلام الجرنال ما بقاش مناسب أنا بقلي فترة مش بروح معرفش مكان أمان نقدر يتكلف فيه ده من سوء حظك أقدر أتمع في خدمة؟ ده يتوقف على الخدمة عايز أعطيك في مكان برا المستشفى بعيد عن الناس لازم أوريك اللي أنا وصلت له فكرت في ملل الحق أنني لا أرغب بتاتا في معرفة ما يعرفه لقد قابلت مليون شخص وصلوا إلى حل سر الكون وإلى ابتكار مذاهب فلسفية جديدة أحد هؤلاء كان يدعو لدين جديد قبل أن يدخل مستشفى المجانين الآن نعم لا أرغب البت في سماع المزيد لكنه كان مصرا كالكابوس هكذا لم اجد ما افعله او أقوله انا مش هعجبك معايا في مدرسه قريبه تحت الانشاء المكان مهجور من فتره ومبنش بوابه نتقابل هناك قلت لنفسي أن هذا الفتى مخبول فعلا طب ما نتقابل في المقابر احسن حتى مكان كله بهجه كده انا اسف جدا اني بطلب ده من حضرتك بس السبب ده يعني عندي اسباب قويه جدا وهتعرفها لما نتقابل طب وليه ما نتقابلش في اي كافيتيريا الاسباب هتعرفها بعدين زي ما قلت لك عايز نتقابل أنت. لو بك يناسبك اكون شاك طيب، الدهرية، والعدولي لازم بالليل؟ لا لدي حدد زي ما انت عايز وهكذا افترقنا، وقدرت أنني أخطأت عندما كنت ودودا هكذا سأحتاج إلى قدر زائد من العنف وقلة الزوق لأتخلص منه وهو ما كان يمكن تجنبه بقدر قليل منهما في البداية إلى الغد إذن عند الموعد توجهت إلى تلك المدرسة القريبة من المستشفى إنها مدرسة تحت الإنشاء منذ نعومة أظفاري لسبب ما يعملون فيها إلى الأبد جدران من القرميد الأحمر بقايا مواد بناء وريمال ربما قط أو قطان أصيب بصدمة عصبية عندما رأي بشريا هنا يبدو أن البعض كان يستعمل هذا المكان كدورة مياة لكن هذا منذ سنوات لحزن الحظ ثم لا شيء أنت سخيف يا رفعة سخيف فعلا هذا المكان لا يزيد على مقلب أو, أو فخ لكن أي فخ ولماذا إلا لو افترضنا أن الفتى مخبول وهذا وارد أو يسخر مني وهو احتمال ضعيف لا يبدو لي ملعن بالسخرية من الشيوخ مشيت وسط المكان الخالي لقد رأيت ومشيت في أماكن أسوأ دعك من اننا عند الظهيرة ونور الشمس يبدد كل خوف أو قلق من الصعب أن أتصور كارثة تحدث لي هنا أين الفتى؟ نظرت لساعتي لقد مرت عشر دقائق معالم المقلب تتضح لي سوف انتظر خمس دقائق أخرى ثم أرحل لا توجد دروس مجانية لكني على الأقل لم أدرب أو أهان أو أدفع مالا وهذا شيء نادر هذه الأيام صوت الأمين هذا أنا موقن أن هناك صوت أمين لكن من أين؟ مشيت ببطء نحو ذلك الجدار الذي يشبه بنايا غير مسقوفة إن الصوت آتم من هنا مشيت بحذر متوقع أن اجد نفسي أمام كلب جريح غاضب لكن الفضول قتل القط في كل مكان وزمان ما هذا؟ خيل إلي أنني أرى كوم من الثياب ألقاها أحدهم وهذا شيء وارد هنا ثم دنوت أكثر فعرفت أنها ليست كوم الثياب أنا أعرف هذا القميص الذي لا يتبدل وهذا الحذاء الأوحد إنه فايز هو بالذات وبنظر الطبيب قدرت أن الأمر قد انتهى هذا الفتى الواعد المليء بالحيوية لكن ما أثار هلعي بحق هو سبب الوفاة لقد انتزع قلبه وقفت مذعورا أين النايتروجليسرين؟ لقد تكلمت كثيرا في هذا الموضوع ناقشته ورأيت سوره لكن لم أتصور أن أرار رؤية العين ثم ما دخل هذا الفتى هذا الصبي الذكي بالقصة بدأ النايتروجليسرين يعمل وتصاعد الدم يخفق في رأسي شعرت بدوار شديد تنوت من الجثة أكثر لو كان الأمر صحيحا لو وجدت كلمة بالدم إلى دوار الجثة لكن اسم فايز لم يكتب من قبل مطلقا فما معنى هذا لا توجد كلمات فقط برك الدم فقط برك الدم وارتجفت واستندت بظهري إلى الجدار لم تكتب كلمات معنى هذا أنها لم تكتب بعد ومعنى هذا ان القاتل هنا لم يجد الوقت الكافي ليرحم أين هو؟ كيف أقاومه؟ ما قدرتي على مقاومة قاتل ليستطيع انتزاع قلب إنسان من صدري ربما لو تظاهرت بفقدان الوعي تلك الحيلة القديمة تنجح دائما معي أين هو؟ وفجأة وقعت عيناي على الجدار الآن عرفت من كتب تلك الكلمات جوار جثث القتلى بخط واضح رأيت الدم يجري في اتجاه مستحيل فيزيائيا ليكتب بوضوح تام فتح إن أحدا لم يكتب تلك الكلمات الكلمات هي التي كتبت نفسها جايز الجرايم هتستمر جايز الاتيل الجاي اسمه فتحي وهيكتب جنبه اسم عباس شفت اسم عباس اتقلب لكده كده منطق الجرايم مش مظبوط احنا لاحظنا ان الترتيب تقريبا دقيق كل اتيل بيبشر باسم اللي بعده باستثناء الاتيل الاولاني ولو كنا قرينا اسمه مصطفى جنب جثه فايز كانت الامور بقت منطقيه كانت الدائره هتتقفل لو اتيل امبارح كان اسمه عباس كانت الامور ظبطت من جديد وبالقلم الفولو ماستر الغليظ الذي احمله روسمت على الخزانة المعدنية جدول القتلة الاتيل مصطفى الدم كتب جنبه عباس يوسف اتكتب جنبه زكي زكي اتكتب جنبه يوسف فيز اتكتب جنبه فتحي الوساخة دي مش هتطلع من على الدلاب انت كده بتضوز عهوة الحكومة يا حاج جرب تمسحها بحتة قطن ببلولا بكحل سيبت من الكلام ده وقلدي في اسمين اتكتبوا بالدم وما تقتلوش عباس وفتحي وده قصدي حيتقتلوا قريب ووقتها ترتاح انت نفسيا ثم اضافه يمد يده ليتناول قطح القهوة الذي كاد يبرد الحقيقة ان عالك ما بقى زي الاول انت قربت تتجنن قصدي ان جنانك زاد عن الاول ما اعتقدش لو الجننت حرف انا متأكد من ده لحد الوقت ما فيش حتة شغالة كويس في جسمي إلا كليتي وعالي طب وكلامك عن الدم اللي بيكتب بنفسه جلست إلى الأريكة الجلدية الحقيقة أنني لا أصدق أنني رأيت ما رأيت والمشكلة أنه لا يوجد شهود دعني أحكي هذه القصة في أي مكان ولا سوف تكتشف أن قميص الأكمام ليس بعيدا عن أي منا عادل ما فيه شهود يعني ما قدرش أزبط كلاني بس أقسم لك ان الدم كتب العلامات دي بنفسه صادق أنا عارف بس فيه فرق بين اللي شفته بعينيك واللي حصل فعلا انت فاهم قصدي قصة المجنون اللي كانت النموسى بتقوله اني نابليون مش كذاب هو كان سامع النموسى فعلا بس السؤال هل فعلا النموسى قلت له حاجة؟ على فكرة في شواهد تاريخية عن الظاهرة ديت نظر لي مندهشا ورفع حاجة طالبا معرفة ما هو أكثر فقلت اسمها ظاهرة الهايماجرافين ودي معروفة ومتسجلة بس مش كتير كتبوا عنها في أشخاص دمهم بيكتب كلمات لما بيموتوا هي كلمة يوناني هايمة يعني دم وجرافين معناها كتابة الكتابة بالدم بس الكلمات ما بتتكتبش على الحيطة اللي جنبهم أو على الأرض يقال يعني أن انت لو مسحت جروحهم فالدم على القماشة بيتجمع في كلمة ليها معنى أو شكل مفهوم وإيه اللي بيكتبوا الدم؟ ده بيبقى حسب تفسير اللي بيقرأ في قصة مرعبة شهيرة جدا عن ناس كان دمهم بيكتب بعد موتهم كلمة God is now here بس الحروف كانت كلها لزقة في بعضيها مفيش فواصل بين الكلمات القصة بتقول ان طريقة قريتك للجملة بتحدد موقفك الايماني لو ايمانك قوي هتقراها بالطريقة اللي قلتلك عليها God is now here لو ايمانك ضعيف هتقراها God is nowhere زي الاشكال اللي بورها في الاختبارات النفسية بقعد حبر ناس تشوفها فازة وناس تشوفها واحدة بطرق اسبالي وبكده الدكتور يحدد اذا كنت جواك حرامي ولا نادل انت كده فهمت وجهة نظري طب وإزاي نقرأ الأسماء اللي اتكتبت بدم الدحاية؟ مش عارف اللي عرفوا إن ما فيش حاجة سهلة أو واضحة في الحياة الأمور بتبقى واضحة في القصص والروايات بس إنما في الحياة الغموض هو اسم اللعبة ومسحت بمنديل الخزانة ثم نظرت له فعلا هذا اللون ثابت إنه باقل للأبد شفت؟ مش هيطلع الكلام ده يا عم بقدينا كلها بلون تاني انت عجبك لون الرصاص الكئيب ده يعني؟ سألني من جديد فكرك ايه اللي بيربط بين اللي ماتوا دول كانوا سألوني السؤال ده في القاهرة في مدرية الام كنا فاكرين ان الرابط بين الناس دي هو تخصصهم في التاريخ المكان الجغرافي ملوش علاقة الحالة الاجتماعية والسن مالهمش علاقة عشان كده رأبوا كل عباس بتنطبق عليه الشروط بس واضح انهم كلهم بخير هنا نلاحظ الوجه الجديد اللي هو الصحف الشاب المتحمس او اللي كان متحمس يعني هو مش متخصص في التاريخ بس كان عنده اهتمام شديد بك وعايز يعرف معلومات عن نتان غزة وكده من جديد تطلع لنا نغمة الاهتمام بالتاريخ يبقى احنا قدام قاتل تسلسلي بيقتل المهتمين بالتاريخ بالمناسبة قبل ما الشاب ده يموت بكم يوم اتصل واحد زميل بأمن الدولة كان بيشك النفايز جاسوس لانه لقى في درج مكتبه ورق مكتوب بالعابري ادهشني الخبر لم اتوقع انني بارع الى هذا الحد لقد انظرت الفتى من سوء الفهم الكلام ده بيأكد كلامه ليه هو فعلا مهتم بالسحر العبري او ده اللي انا فهمته طب وفين صاحبه ده للاسف سمعوا شوية ميكانيكية متحمسين شويتين وافتكروا جسوس فرمو يا عيني هو كويس دلوقتي بس ده خلنا نعرف هو مين بعد ما كان عايز يخليها مكلمة من مجهول طب الورق اتفحص بتوع المباحث قالوا ان مالوش علاقة بالتجسس ليها علاقة بالسحر الاسود والهبل ده هو موجود في مدرية امن القاهرة وممكن أرتب لك أنك تأخذ لو حابب أكون شاكر ليك وغادرت مديرية الأمن سأتناول غداء في مطعم سمك شهير هنا في الإسكندرية ثم أعود للقاهرة الحقيقة ان علاقتي بالقضية انتهت لقد أقحمت فيها إقحاما لكن من الحكمة أن أفر عندما تسنحني الفرصة عادل لن يطلبني على الأرجح وكثالك اللواء طلعت أنا حر حر تماما الآن ننتقل إلى احداث وقعت منذ عامين بعيدا عن مصر كيف عرفتها؟ هذه تفاصيل سوف احكيها فيما بعد لكن يجب أن أخبرك أن دكتور زاكي كان يحتفظ بمذكرات دقيقة عن كل شيء إنه رجل دقيق فعلا حتى أنه كان يضع علامات صغيرة في أسفل كل صفحة عرفت فيما بعد أنها مرت دخول الحمام نحن الآن في النمسا للدقة نقول إننا في ساليسبيرغ المدينة النمسوية التي تقع في الغرب إن النمسى عبارة عن حلم بصري وسمعي جميل لا يمكن وصفه ولا تعبر عنه إلى موسيقى شتراوس دعك من أن ساليسبرغ هي البلد الذي أنجب العبقري موتزرت معنى ساليسبرغ هو قلعة الملح لأن الملح كان ذا أهمية اقتصادية قصوى لهذا البلد نتحدث عن الماضي طبعا هذا الذي يلبس معطفا وقبعة وجه مألوف لنا إنه دكتور زكي عبد الرازق أستاذ التاريخ الذي قابلناه من قبل لقد مات في تلك الشونة كما نعرف لكننا هنا نلقى منذ عامين في واحدة من أزهى فترات حياتي وأكثرها خصوبة يبدو نمساويا أكثر من النمساويين كما ترى لأنه اندمج فعلا في هذا العالم الفتى الشقراء التي تتعلق بذراعه ليست زوجته كما تلاحظون إنها الجابي صديقته بالنسبة لي هي أقرب إلى سحلية تم سلخها أو صورة سلبية لمرأة جميلة لكنه يراها جميلة وهذه مشكلته على كل حال لماذا هو هنا؟ مهمة علمية طبعا إن راتب رهبان العلم هؤلاء لا يسمح بالسياحة وكان قد حصل على درجة الدكتوراه من إنجلترا في ظروف كائبة لهذا يمكن القول أنه لم يرى أوروبا قط عرفت جابي لأنها شقيقة أحد زملائه النمسويين وكانت مطلقة شابة لطيفة المعشر تطوعت لأن تكون مرشدته في هذا البلد الساحر وبفضلها صار يتكلم الألمانية كأهلها هنا تحدث العقدة الشهيرة التي عبر عنها يحيى حقي في قنديل مهاشم حيث لم يعد الرجل يرى في العالم إلا نمسا كبيرة هنا التحضر والرقي والجمال والعلم اختلط حب البلد بحب الفتاة فلم يعد يعرف هل يحب النمسا لأنها بلدها أم يحبها لأنها نمسوية أنا مررت بتجربة مشابهة في اسكتلندا لكني احتفظت لحسن الحظ بفلاح الشرقية الموجود تحت بلدي أكثر على القول أنني أحببت ماجي برغم إنها اسكتلندية لاحظ هذا برغم وليس لأن كان الآن يمشيان جوار نهر سالة ساخ حيث تطل عليهم تلك القلعة الرهيبة يمكنك أن تكون مصورا بارعا بسهولة هنا وجه الكاميرا إلى أي شيء وضغط الزر تحصل على كارت بوستال يمكن أن تبيعه لكن دكتور زاكي كان قلقا فالمهمة التي جاء من أجلها لم تنجز كلها فيما جزء أكاديمي خاص بدراس التاريخ آل هابسبورغ وقد انتهى أما الجزء الآخر فمهمة كلفوا بها أستاذه البريطاني شارلز هاتون إن هاتون لن يستطيع القدوم هنا لهذا كلف صاحبنا بهذه المهمة والرجل على كل حال في السبعين ومن الواضح أنه لن يرى العام الجديد لقد اتصل به ليلة السفر في مصر وقال له على الأقل هموت وأنا مستريح أنا بثق فيك يدك الراجل اسمه ماتيو ماتيو ترينشار عارف كل حاجة هيساعدك ويقول لك اللي المفروض تعمله ما تنسيشني يهودي هذا قد ان ده مش هيأثر عليك لحد ما يقرر يبقى صهيوني عارف على كل حالة هو هيصده روثك بكلام عن المحرقة وتاريخ أجداده أمه اللي ماتت في المعتقلات بس هو مفيد وحيوصلك لمن أنه عايزه الوديع وكان زاكي الآن قلقا لأن درينشير هذا لم يظهر إنه يعرف الفندق بالتأكيد ويستطيع الاتصال به في أي وقت لهذا لا شيء في وسعه المشكله هي أنه بقى يومان على موعد العودة لمصر لقد انتهت المهمة العلمية السبب الثاني للقلقه هو أنه أدرك أنه لم يعد ينتمي بأي شكل إلى فات أم العيال بصعوبة كان يتذكرها ولسبب ما لم يكن يستعيدها إلا وهي جالسة على الأرض تلف أصابع المحشي محشي الكرومب الذي يترك رائحة سلق كاريها في البيت مع تخمة دوم حتى المساء بشعرها المنكوش جالسة على جريدة فرشتها في الصالة أمام المطبخ البصل يجعل أنفها يسيل فتمسحه من حين لآخر في كمها وقد صارت عينها بلون الطماطم وعينها على التلفزيون في نهم لتعرف ما إذا كان أحمد رمزي سيعود إلى لبنى عبد العزيز أم لا يحدثها عن دراسته فتتكلم عن الطماطم يحدثها عن الشعر اللاتيني فتحدثه عن أم وفاء التي تحقد عليها وتلتمس لها الأخطاء هذه إمرأة لا تعرف في الجيل ولا يهمها أن تعرف أي شيء عن فريدريك الثاني ولا ترتجف لدى سماع المذبحة التي قضت على آر رومانوف صحيح أنها زوجة باسلة صحيح أنها تحفظ بيته وترعى أطفاله صحيح أنه لم يأكل إلا الأفضل ولم يلبس إلا الأفضل صحيح أنها تدبر مصاريف البين سواء كان معه جينيه أو ألف لكنه لا يستطيع أن يبعد عن ذهنه وجه جابي القصيم عينها ذكيتان لو أن الأوروبا وجها لكانت هي جابي والأجمل أنها لا تدي على الإطلاق أنها متضايقة من سنه المتقدمة أو قبحي تحدثه عن شتراوس فتحمله إلى أفاق بعيدة وتتكلم عن نيتشا فيشعر بأنه جالس معه ثم تأخذه إلى الكونشير لتسبح روحه مع باخ عندها لا يستطيع أن يزعم أن محش الكرومب أفضل لقد أخضأ الطريق لو جاء هنا منذ عشرة أعوام لكانت جابي تدعى فراو عبد الرازق ولكانت فاتن متزوجة من رجل يعشق محش الكرومب يعرف ما سيحدث حينما يعود لمصر لقد انتهت فاتن من حياته تماما ولن تعود سوف يغلق باب مكتبه عليه ويدرس ويكتب ويدرس ويكتب إلى أن يموت لن يتبادل معها إلا عشر كلمات على الأرجح بقية حياته لن يطلقها لأن هذه خطوة تحتاج إلى شجاعة كاسحة وهي لم ترتكب ذنبا يبرر هذا ذنبها الوحيد أن جابي أجمل وأروع وأذكى وأرشق وألطف وأسرع دعابة وأكثر أناقة وأنها نمسوية الأسوأ هنا أن مصر كلها لم تعد في ذهني عم عبد الواحد القرية، أخوى شوكة وجودة، الأرض، الجمعة، دكتور غسان، شارع العباسية، كل هذه ذكريات بعيدة جدا، فلو كان يؤمن بمذهب التناسخ لحسب أنها أمور مرت به في حياته السابقة على كوكب الأرض، تلك الحياة التي كفئ عليها بأن بدأ حياة جديدة هنا، كانت أزمة ضمير، لهذا لم يكن سعيدا على الإطلاق. ظهر درينشير عصر اليوم قبل الاخير بينما زكي ينعم بنوم القيلولة الذي يستيقظ منه في السادسة لهذا نزل إلى لوبي الفندق متعاكر المزاج كانت درينشير يلبس معطفا رثا وله ملامح يهودية واضحة ثم التعبير من الشعور بالذنب على ملامحه كأنه ارتكب جرما في حققها وجاء يعترف بروفيسور هاتون التصبية انا تحت أمرك تصافح وسأله زكي البروفيسير بيعتقد انه موجود في قلعة مونشبيرج <تصفيق> لا طبعا القلعة دي تطلع النهر وكانت مركز تجاري عيام الرومان دي مزار سياحي ومحدش حيخبي في حاجة زي دية مكانه هو منطقة اوشر هورن في كهف هناك ده مكان ينفع تخبي في الحاجات امتى نقدر نروح <تصفيق> دلوقتي انا معي عربية كان هذا اخر ما يتوقعه زكي الذي إن لم ينم عصرا تزلزل كيانه بالكامل لماذا لا ينتظر الرجل ليلا خاصة أنه تأخر بما يكفي ثم قدر أن سبب واضح الرجل لا يريد أي نوع من التخطيط يريد عشوائية كاملة حتى لا يكون مراقبا هكذا غادر الفندق كانت هناك سيارة عطيقة صغيرة تقف في ساحة الانتظار فركبها متوجسا إلى جوارد رينشر هذا وتنطلق السيارة عبر البلد الجميلة متجهه إلى أوشر هورن في الواقع لم يكن زكي مهتما بالأمر على الإطلاق لكنه تكليف من وهذا التكليف لا يمكن أن يمر دون توتر إن تشارلز هوتون رجل دقيق مهذب وإلى حد ما هو مدين له بالأبد لأنه أجاز أتروحته بعدما حسب أنه سيموت دون أن يحصل عليها ثم إن زكي كان مصابا بعقدة الخواجة لهذا لم يتحمل أن يتوسل له هذا الأستاذ الإنجليزي الوقور طالبا للعون كان هذا أقوى منه أخيرا كان الطريق خاليا فقال درينشير وهو يخرج منديلا من تبلوه السيارة ما تأخذنيش بس المرحلة الجاية لازم تكون سرية لازم أغمي عنيك كله إلا ده كده يا أما نرجع أنا أغمر برابطي ومسناه أتخذ عنها أسانا جاملك حبيبي بس أنا معرفش الاتجاهات هنا انا مش هعرف أرجع في كل الأحوال جايز حد يعرف ينعي الزاكرة وتقع تفتكر نفق هنا وعلى مع الطريق هناك عذرني لازم أعمل كده ترك الرجل يعصب عينيه وشعر بأنه أحمق كيف تثق بأحد لدرجة أن يقتادك إلى مكان لم تزره من قبل وتسمح له بأن يعصب عينيك إنه الآن معدوم الحيلة فعلا فلم يبقى إلا أن تخترق الرصاصة جمجمته وندم على أنه لم يترك اسم درينشر عند موظف استقبال الفندق السيارة واصل رحلتها لابد أن الطريق كله مهجور وإلا لاستوقفت الشرطة هذه السيارة التي يركبها رجل معصوب العينين وصلنا بس ما تشيلش إلا على عينيك قالها درينشر وهو يوقف السيارة ثم فتح الباب وساعد زكي على الترجل وجره من يده كطفل عبر سخور وعر نوعا حتى أنه كاد يتعثر مرارا لابد أنه مشى نحو خمس دقائق ثم شعر به يدفع رأسه لأسفل يبدو أن هناك درجات سلم سلم صعب في زاوية حرجة ومرت لحظات قبل أن ينزع اليهودي عصابته توقع ذكي أن يعمي نور الشمس عينيه لكنه فوجئ بأنه في مكان مظلم تماما لا تنيره إلا بعض المشاعل وعرف مصدر اللهب عندما رأى عود الثقاب في يد الرجل اللهب الذي يلقي ظلالا شيطانية على ملامح الرجل وهو تأثير معروف لقد استطال حاجباه وصار أنفه أفطص لو كان طفلا لصرخ وفر من هنا لكنه أكثر نتجا من هذا إنه الكاف رفع عينيه لأعلى وفي الضوء الخافت المتراقص استطاع أن يرى أن الرجل صادق إن الجدار الذي أمامه كله يحمل ذلك الرمز الاستعماري الرهيب صليب سواستكا الصليب النازل معقوف في أيامه الأخيرة عرف يوسف أبو الحسن أن نهايته قريبة هذا ما تخبرنا به تلك المذكرات التي كتبها وأعطاها صديقا له طالبا أن لا يفتحها إلا في حالة اختفائه لقد عرف الصديق بخبر الوفاة لكنه ظل يحاول أن لا في هذه القصة وفي النهاية قام بفتح المظروف تسليم الأوراق إلى مدرية الأمن في الإسكندرية لتقع في يد عادل وبالتالي تنتهي نسخة منها عندي أنا على أنني وجدت تلك المذكرات في وقت متأخر جدا بحيث لم تساعدني قط على فهم ما يحدث ولو وجدتها في يدي منذ البداية لتجنبت الكثير من العناء والضحايا إلا أنني سأسمح لنفسي بحجب بعض الحقائق عن القارئ وإلا كان علي أن أنهي القصة هنا والآن لأن المذكرات تفسر كل شيء هذا سلوك عادل فيما أرى لأنه يضع القارئ في ذات حيرة موقفي في تلك الفترة وقراءة أي رواية او سمع أي قصة في العالم تتضمن موافقة غير مكتوبة من القارئ والمستمع على أن يقبل احتكار الراوي لضخ الحقائق كان يوسف أبو الحسن مدرسا للتاريخ في كلية الأداب وهو شاب مهذب شديد الذكاء كان ذكاؤه أكثر من اللازم في الواقع متزوج وله طفلة رقيقة تدعى ريهام هذه مأساة أكثر من هلكوا في هذه القصة لأنهم جميعا متزوجون وآباء باستثناء ذلك الفتى فايث وفي الفترة الأخيرة كان يوسف منهمكا في دراسة استغرق الكثير من الوقت والجهد وكان قد عاد من بريطانيا منذ عام واحد يبدو أنه وضع أولى خطواته على الطريق هناك وإن كان أحد لم يعرف ما يفكر فيه كان من تلك الشخصيات الكتومة التي يمكن أن تدبر جريمة قتل أو تخطط للحرب العالمية الثالثة دون أن يختلق لها جفت على أنه بدأ يحقق تقدما ملحوظا في بحوثه وبدأ يدرك أنه وجد وريدا ثريا هذه هي اللحظة التي تبدأ فيها الدجاجة الصياح لأن البيضة تؤلمها ولهذه الأسباب عرض ما توصل إليها على أستاذه الدكتور مختار لماذا اختاره بالذات؟ لا يعرف فجأة شعر بأنه يفتق بهذا الرجل على كل حال لو فتشت بعناية لما وجدت شخصا أصلح لهذه المهمة منه كان دكتور مختار أبو مندور راهب علم من الذين تعج بهم هذه القصة لكنه يختلف عن رهبان العلم الحقيقيين في أنه ثري متزوج كان يملك ثروة لا بأس بها وفيلة فاخرة وسيارة دير الأعناق لا أحد يعرف من أين جاءته هذه الثروة وهو لا يملك إلا راتبه لكن أكثر الناس كانوا يعتقدون أن ملامحه تنم عن أصل أورستقراطي لا بأس به ربما هو الميراث بل بد أنه الميراث لأن أسرته سرية وكان لطيف المعشر حاضر الدعابة من الطراز الذي تعرض عليه مشكلتك فتشعر أنها صارت مشكلة وقد قابله يوسف في ذلك النادي الراقي الذي يتناول غداءه فيه فأصر أولا على أن يطلب غداء ليوسف سره هذا كثيرا وإن أخفى سروره وراء الكبرياء وراح يجاهد كي يستعمل الشوكة والسكين بشكل لائق أمام هذا الرجل الذي لا يكف عن مراقبة طريقة أكله خلصة كانت النقطة الأساسية هي أن الرجلين لم يشترك في أي عمل علمي من قبل وبالتالي لا توجد أرضية مشتركة بينهما لكن يوسف كان قد سمع عن عقل مختار الراجح وقدراته العقلية النقضية إنه قادر على تفنيد أي هراء في ثواني هكذا طرح مشكلته وهو يجاهد المكارونة التي تقبل الالتفاف حول الشوكة قال دكتور مختار وهو يسترخي في مقعده اللي انت عرفته جميل ومسير للاهتمام يا يوسف بس انت بتبدأ على أرض مهزوزة اللي بدأ الخيط ده شخصية مش محترمة في ايه اللي انت متوقع توصل له قال يوسف انا مع المخطوطات <تصفيق> مخطوطات؟ العالم مليان مخطوطات كل الناس معاها مخطوطات حتى الشيخ عطوى الدجال اللي في البلد عندكم بيدعي انه بيفك الاعمال بالمخطوطات اللي عنده لو جي واحد ولقى المخطوطات دي بعد 200 سنة هيهلل ويصدع المجلات العلمية باكتشافه المهول ثم اشار الى رأسه واردف كل حاجة لازم تعدي على المصفى دي الاول واللي يفضل فيها هو اللي ممكن نبدأ من عنده لازم يبقى عندك عقلية جدلية وتتعلم تتناقش وتطرح اسئلة لازم تفرض انك مغدوع وتحاول تثبت العكس هنا وصلت المكان امرأة على قدر من الجمال لها شعر أسود قصير وتخفي عينيها خلف نظارة سوداء رفع يوسف حاجبين متسائلين فقال مختار وهو يجذب لها مقعدا لتجلس المدام علياء هزت رأسها محيية ولم تقل أي شيء فراح يوسف يختلس لها النظرات من حين لآخر يبدو مظهرهما معا كأنما هي لقطة من أحد الأفلام العربية النادي، البسين، المدام، طبقة أخرى تماما تختلف عن الطبقات التي اعتادها في الجامعة وقال لنفسه إن وراءهما سرا والأهم أنهم لا يبدوان ساعدين جلست المرأة دق بأناملها بعصبية على المندضة ثم جاء النادل فراح مختار يثرثر معه ويتفحص القائمة هنا رفع يوسف عينيه نحوها فأدرك لرعبه أنها تنظر له من وراء النظارة نظر إلى يدها فوجد انها تمسك قلما وتخط به على قطعة من الورق الرقمين التاليين 0 6 وراحت تعيد حفر الخط على الرقمين مرارا وتكرارا وفي الحاح ثم مزقت الورقه والقت بها في منفضه التبغ بشيء من العصبيه انهى يوسف الغداء فنهض شاكرا قال له مختار وهو بيده تقدر تعدي علي بكرة في مكتبي عشان نفحص الورق أنا موجود بكرة إن شاء الله بعد ما انتهى الدرس السكشن فرغى من الإجابة عن أسئلة الطلبة وقرر أن يتجه إلى مكتب الدكتور مختار إن الدكتور مختار من أقطاب القسم لهذا مكتبه على قدر من الفخامة وله حمام نظيف ملحق به دخل الغرفة فلم يجد الدكتور لكنه سمع صوت الماء ينساف الحمام جلس على مقعد جلدي وراح يتأمل الشهادات المعلقة على الجدران وصور دكتور مختار مع أشخاص مهمين جدا إنه لا يعرف شكل هيرودوت أبي التاريخ لكنه لن يندهش لو كانت له صورة يصافح دكتور مختار نظر إلى الحمام الذي كان بابه مواربا استطاع أن يرى جزءا من كتف الدكتور مختار أمام مرآة الحمام رجل يشذب شاربه فلا يوجد شيء غريب كانت الرؤية صعبة غير أكيدة لكنه خيل إليه أنه يرى مشهدا غير ممكن في المرآة الدكتور مختار يخرج لساناً طويلا كاللشان السحلية يلعق به كرتي عيني ثم يند يده ليجمش أنفه والأنسجة المحيطة به ليمطها ثم يضغطها كأنها عجين يعيد تشكيله عند هذا الحد كانت ساقة يوسف أسرع من تفكيره ومن خوفه حتى الأدرينالين لم يصل لأي جزء من جسده بعد لكن ساقاه تصرفت على مسؤوليتهما وسرعان ما كان يجد السير في الممر اخيرا توقف جوار الكافيتيريا فدخل يطل من العام الكوب ماء ومع الجرعات الباردة راح يستعيد كل هذا الذي رأاه مستحيل هي هلاوس بصرية لا أكثر لكن منذ متى تأتي هذه الهلاوس البصرية كان دوما لا يفهم كيف يخرف انسان أو يهذي أو يفقد الوعي لا جدال في أنه رأى ما رأاه المشهد الكابوسي يتخذ موضعه على رفوف كوابيسه ولسوف يطارده إلى الأبد أما الآن فهو يمر بحالة تشبه حالة الدجاجة المسبوحة التي تمشي وتلتقط الحب غير مدركة لحقيقة أنها تموت وفجأة توقف أخرج القلم وكانت هناك جريدة صغيرة على الرف اقتطع منها هامشها قصاص وكتب عليها زيرو سيكس الزوجة كتبت هذا وظلت تعيد كتابته مرارا لكنه كان يراها من ناحيته هو كان يرى ما تكتبه مقلوبا فلو قلب القصاصة لوجد أن المكتوب هو تسعون وهذا لا يعني شيئا لكن لماذا تفترض أنها كانت تكتب رقما إن في الإنجليزية أحرف تتشابه مع الأرقام إذن ما كانت الزوجة تكتبه بهذا الإلحاح هو جو كانت تنصحه بالرحيل وكانت تنصحه بهذا بينما زوجها مجغول مع النادل ولكن لماذا؟ ما الذي كانت تعرفه؟ وبعبارة أدب ما الذي لا يجب أن يعرفه زوجها؟ والسؤال الأهم هو هل رأى؟ مستحيل ألا يكون قدراء عكاسه في المرآة؟ هذه لم تكن غفلة لقد كان يرسل له رسالة واضحة نعم أنا كما حسبتني وأكثر كان يوسف يعرف الآن أبعاد المشكلة أكثر من أي واحد آخر إنه هالك لا محالة عبثا حاولت أن أنسى القصة عبثا حاولت لكنها ظلت تكرر نفسها بإلحاح على عقلي الباطن لا أعرف ما الغريف في هذا إنها قصة بشعة لكن قل لي أي شيء بشع لم أره في حياتي ليس الأمر خارقا للعادة وليس ذا مكان خاص في متحف ذكرياتي لهذا استبد بي العجب حينما نمت في شقتي فرأيت ذلك الجدول الذي رسمته على خزانة عادل واضحا جليا أمام عيني لا توجد علاقة واضحة حقا لا توجد علاقة واضحة الاسم المكتوب بالدم ليس دائما اسم الضحية التالية عباس زكي يوسف فتحي ثم القتلى مصطفى يوسف زكي فايز وفجأة هبط علي الحل من ذات المكان الذي يخبط منه إلهام الشعراء من ذات المكان الذي جاءت منه لإلياس هاو فكرة أن يثقب طرف إبرة آلة الخياطة يقولون أنه نام وفكرة تلقيم الخيط تؤرقه ثم رأى فيما يرى النائم أن مجموعة من أكلت لحوم البشر تحيط به وكانت رؤوس رماحهم مفكوبة هكذا نهض من النوم صارخا وجدتها أنا كذلك وجدتها الحروف الأولى من الأسماء التي تركتها الدماء على الأرض بالترتيب هي عين زال ياء فاء عزيف الآن صار النوم مستحيلا أولا بسبب الحماس ثانيا بسبب الرعب الحق أعترف أن انقباضا شديدا غمر صدري عندما سمعت هذا الاسم المشؤوم أضأت الأنوار كلها ثم دسست في جهاز الكاسد شريطا عليه تسجيل قرآني أريد أن أسمع كلمات الله تتردد في هذا البيت الكئيب رباه لكم أنا وحيد تعس لو كانت هناك زوجة ثرثارة لا تكف عن لومي وتفتيش جيوبي لما شعرت بهذا الذعر كله إن الملل والانزعاج أفضل من الرعب على الأقل في الصالة جلست أفكر في معنى هذا كله قد أكون واهما قد أكون أحمق وليتني كذلك فعلا لكن هذا الترتيب متعمد أقسم أنه كذلك العزيف الأمر يتعلق به وقد شممت هذه الرائحة المشؤومة عندما تكلم فايز عن الكتاب المشؤوم الآخر إينوخ وعن ناتان غزة العزيف لغاويا هو صوت الحشرات في الصحراء ليلا والذي كان العرب يحسبونه صوت الجن شاعر عربي قيل إنه مجنون وقيل إن اسمه عبد الله الحذرد على الأقل هذا هو الاسم الذي قاله لافكرافت مرارا في قصصه إلا أن الغربيين الذين يعرفون العربية لاحظوا ما لاحظناه نحن ليس هذا الاسم ذيرانين عربي على الإطلاق إنه العام 700 ميلادية الشاعر الحذرد يولد في صنعاء وقيل عنه الكثير على لسان المؤرخين وعلى لسان لافكرافت لهذا يمكن أن نقول باطمئنان إنه عصر عصر الأمويين وصفر كثيرا إلى خرائب بابل وأجاد عدة لغات وزعم أنه يعرف موقع بقايا إرام ذات العماد التي ذكرها القرآن الكريم هناك نبع مهم لأفكار الحذرد هو أساطير مدينة هارنيان وهي من بلدان الشمال أي أن أهلها أقرب إلى الفايكينج والكيلت استقر عدد من هؤلاء في بغداد مكونين مجتمعا منغلقا لم يدخل الإسلام وهم من أطلق عليهم اسم الصابئة إلا أنه استطاع أن يندمج بهم وقد أعطوه ثقتهم وحكوا له الكثير ويبدو أن حكاياتهم قد جعلته يفكر كثيرا يفكر أكثر من اللازم لهذا سوف نرى في أعماله طابعا واضحا يدل على ثقافة شمالية واسعة ثم استقر في دمشق ليكتب ذلك الكتاب المخيف العزيف يقولون إن هذا هو ما قام به نوسترادموس بالعكس نوسترادموس درس السحر ليعرف أسرار الغد بينما الحذرد درس السحر ليعرف أسرار الماضي وفي العام 738 ميلادية يرتحل الحذرد إلى الربع الخالي في الجزيرة العربية ليحيا وحيدا هذا مكان يناسب أساطير العرب جدا الصحراء والقفر والجن ثم يحكي الشهود أنهم رأوا الحذرة من بعيد وهو يتصارع مع كائن مخيف غير أرضي وأن نهايته كانت شنيعة أين ذهب نص الكتاب الرهيب؟ لا أعرف لا أحد يعرف على الأرجح لقد تبخر العزيف تماما وقد حاول الحاكم إدريس شاه أن يجده في كل المكتبات العربية والهندية فلم يوفق إلا أننا نعرف أن رجلا يدعى كيودور فيليتاس ترجمه إلى اليونانية في كتاب من 900 صفحة وهو الكتاب الذي سيأمر البابا جريكوري التاسع عام 1232 بمنع تداوله وإحراق نسخه لما انتهى فيديتاس من الترجمة بحث عن اسم يناسب العقل واللسان الغربيين فاختار ذلك الاسم الذي صار مألوفا لنا نيكرونوميكون ومعناه كتاب اسماء الموتى برغم أن هذا لا يمثل له ذكرى خاصة وجد دكتور زكي رهبه في النظر إلى شعار نازية هذا بالنسبة للعرب لا يمثل الصليب المعقوف ذكرى مريرة ما وربما كان يمثل البعض حلم الخلاص من الاستعمار الإنجليزي في فترة ما هو نفسه كان في العقد الثالث من عمره في ذلك الزمن وكان ضمن الشباب الذين خرجوا يهتفون في الشوارع تقدم يا رومل لكن حينما تجد هذا العنوان الاستعماري القوي على جدران كهف بد أن تشعر برهبة قالت درينشير وهو يرفع المشعل عاليا محدث يعرف المكان ده إلا ثلاثة أربعة في البلد دي ثم تقدم إلى الأمام فاضطر زكي لأن يتبعه وهو يتساءل أي مخبول هذا كان الشعار على جدار عطيق وفي قلب الجدار باب فما إن فتح اليهودي الباب حتى هبت روائح العطن واستطاع زكي أن يدرك أن هذا ممر طويل ضيق له سقف منخفض مكان كابوسي فعلا فكيف بالظلام قال درينشارو على شفتيه ابتسامة وقحة لا تعرف سببها كم اليهود في البدروم اللي هنا كان زاكي يتوقع هذا على كل حال لن يكف الرجل عن الكلام عن المحرقة إلى الأبد يذكر أحد دبلوماسيين الأمريكيين أنه عرض على بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي لعب الشترنج فقال هذا في مرارة لم ألعبها منذ هلك أبي في معتقل أشفيدس كان يحبها ثم اعتق له النازيون و... ورح يحكي فاصلا مرعبا عما فعله النازيون بأبيه هنا مرت زوجة بيجين برقعة الشترنج فرأت زوجها يجلس مع الدبلوماسي الأمريكي فهتفت في مرح شترنج كالعادة إن زوجي لا يكف عن لعب هذه اللعبة ليلة نهارا هكذا رحى الدرينشير يحكي لزكي حكايات مرعبة عما كان يحدث في هذا القبو منذ ثلاثين عاما دعك من صوته الهامس الشبيه بالفحيح والضوء الخافت ورائحة العطن الحق إنها تجربة مريرة فعلا سأله زاكي ليقطع سياق هواتره هي الأوراق كاملة؟ لا وأعتقد أنك عرف ده من البروفيسور هاتون الجزء ده هو ذي النازيون قدروا يسرؤون من المتحف البريطاني كراولي كان رغاي جدا واقع بالسان ومره قدام واحد من الألمان والخبر فضل يتنقل لحد ما وصل أدولف هتلر شخصيا وهتلر كان بيعتقد في الخرافات بشكل كبير بعدها تسرق المتحف البريطاني بطريقة محترفة جدا طريقة ما يعملهاش إلا جهاز مخاورات واللي تسرق من المتحف كان كتالوج المتحف وترجمة الدين للكتاب ده أقصد ترجمة لجزء من الكتاب لأنها ما كانتش كاملة من وقتها انتشر إشاعات ان الكتاب متشالف في مقر قيادة نازية في مكان ما في أوشار هورن في ساليسبيرج بس فين؟ محسوبك يا فين أصل اليهود ليهم أبحثهم وقدرنا نلاقي المقر المستخبي اللي في الكهف ده المقر ده سروا مات مع النازيين وبقى مكان منسي وقال اللي علاقة بالمكان ده اتقتل أو انتحر أو هرب لأمريكا الجنوبية بس احنا معشر اليهود نعرف ازاي نستفيد من اللي نعرفه والبروفيسير هاتون يعرف ده كويس عشان كده أكلمني ونجح إنه يقنعني أتخلى عن الكتاب ده سأله زكي وهو يغالب طاقة الزوزو وليه ما خدش الكتاب لنفسك؟ إدي بيدعب بالنار بتحرقه اللعبة دي خطيرة جدا ومحتاجة ناس من وزن دي وكراودي عشان يقدروا يتعاملوا مع القوة الشيطانية المرعبة دي أنا راجل بسيط مش عايز حاجة غير الفلوس وجايز يكون تخلاصي من السر ده أسلم لي وبيتيقني البروفيسور هاتن بيدفع كويس مد زاكي يده إلى جيبه وتحسس الشيك لن يعطيه الرجل إلا بعد التسلم طبعا من الوارد أن يحتفظ الرجل بالشيك والكتاب ولن يلومه أحد لو قتل زاكي الآن فلا مشكلة لن يفتضح امره أبدا لكن زاكي دع الله ألا تكون الأمور بهذه الخطورة بالنسبة له لا يزيد الكتاب على مخطوطة أخرى من عشرات المخطوطات ولو كان يعرف هذا التاريخ الأسود لتردد مرارا مخابرات نازية وكهف وواوا لعبة مرعبة حقا الآن كان درينشر يتقدم وسط الممر ثم فتح باب إحدى الغرف الجانبية ودخل مشه زكي وراءه في ضوء المشعل وأدرك أنها كانت غرفة مكتب يوما ما شعر بأنه يتعثر فتوازن بسرعة وفي اللحظة التالية كان يحضق في جنجمة تضحك ضحكة الموت الماجنة في وجهه أطلق صرخه وتراجع ده فريتز التخيل قالها درينشير ضاحقا وهو يخفض المشع ليونير تلك الجثة جثة عليها أسمال يبدو أنها كانت ثيابا عسكرية رمادية يوما ما جوار يد الهيكل العظمي مسدس والثقب في الجنجمة يحكي قصة بليغة جدا فريتز التخين كان مؤمن جدا بالفغر شان كده تفضل انه يستنى هنا لما سمع خبر موت هتلر درب نار على دماغه زي ما عمل الفورر ومش بس هو في غيره كمان فما تخافش ثم رفع المشعل وواصل التقدم بالفعل أدرك زاكي أن هناك أكثر من هيكل عظمي على الأرض كانت هناك صورة قطية الطابع على الجدار تصور معركة ما من معارك القرون الوسطى اتجه نحوها درينشار ورفع المشعل اقترب من صورة فارس يضع قدمه على صخره وينفخ بوقا وضع كفه على البوق هنا دوى صوت صرير وببطء انفتحت كوة في الجدار سأله زكي السؤال الوحيد المنطقي لو افترضنا انك لقيت المخبأ ده ازاي بقى عرفت كل ده <تصفح> احنا اليهود لنا سكاكنا <تصفح> والالية دي شغالة بالدقة والكفاءة دي وهي بقى لها 30 سنة <تصفح> ما تنساش اننا بنتكلم عن المان ده غير إني باجي هنا كل شهر أشقر على الكنز بتاعي والطم من عليه ثم مد يده حتى الكوع داخل الكوة وحينما خرجت كان في يده مجلد عطيق الشكل نوله لزكي ثم أغلق الكوة في حذر أمسك زكي الأوراق وراح يفرها كانت مكتوبة بالإنجليزية لكنها مليئة بالرموز رفع عيني فوقت درينشر ينظر له بخبف ثم يخرج من جيبه كيسا بلاستيكيا ويناوله إيا انسحك تحطه في الكيس ده مش هقطعه أنا واخد بالي ده المسلحة ده. الأوراق دي بتجلده بجلد ميتين جلد يهودي مدبوغ ارتجف زكي ولشعوريا أسقط الكتاب في الكيس وهو يحلم بأن يبتر كفيه منذ اللحظة الأولى شعر بأن ملمس المجلد غير مريح لكن موضوع جلد اليهود هذا على الأرجح نوع من المبالغات اليهودية المعتادة ده كان تأسب يعملوه عشان يده كتاب قوة كل ما يكون الموضوع شرير أكثر انت فاهم المواضيع دي ودلوقتي الشيك لو سمحت أخرج زاكي الشيك من جيبه وناوله للرجل ثم أمسك الكيس في حذر مغالبا شعور التقزز حينما رفع عينه كان يحدق في نصل خنجر عملاق يلتصق بعنقه نظر في رعب للرجل فقال له هذا الاخير اديني سبب واحد عشان أخديك تخرج من هنا الشيك معايا والكتاب مهم جدا كان غباء منك إنك تيجي من غير سلاح يا حبيبي انت صدقت إن كل الحياكل دي بتاع الزباط نازيين ما خدتش بالك إن في منهم لابس مدني ولبس جديد كمان وأنا ما زلت ساهرا أفكر إن نور الفجر قد بدأ يتسرب عبر ستائر وهذا أفضل ما دلت أشعر بأنني لن أموت إلا ليلا سواء كانت ميتة طبيعية او غير طبيعية ما زلت أحاول أن أربط قصة هؤلاء الذين ماتوا بقصة العزيف لقد أخرج الأسبان العرب من الأندلس وكان أن بقيت مجموعة من السكان ذوي الأصل العربي الذين أطلق عليهم اسم المور وكان هؤلاء موضع الطهاد وتعزيب محاكم التفتيش ويبدو أن التعذيب جعل بعضهم يتكلم وكان ما قالوه مثيرا أثار شغف الراهب فيرميس ومن ثم حصل بشكل ما على كتاب نيكرونوميكوم وترجمه إلى اللاتينية ولكن سرعان ما تسرب الخبر وحكم الرجل والتهم بالهرطقة وأحرق يقال أن نسخة من هذا الكتاب محفوظة في مكتبة الفاتيكان وما أكثر الأسرار الغامضة المتوارية في هذه المكتبة بعد هذا يظهر اسم يعقوب أليتزر وتنتقل القصة إلى جو عبري صرف فقد ترجم الكتاب إلى العبرية عام 1664 وهنا يدخل المسرح ناتان غزة ساحر يهودي ولد في القدس ودرس التلمود والكابالا ثم وقع الكتاب الرهيب في يده فوجد أنه يحدثه عن أمور تهمه شخصيا بعد هذا يظهر اسم دي الساحر الشهير الذي ترجم الكتاب إلى الإنجليزية ثم نثب وثبة واسعة جدا لنلقى من يدعى وهو أشهر من نار على علم لمن يهتمون بهذه الأمور هل هو نصاب؟ هل هو خبير في ما وراء الطبيعة؟ هل هو كما يعتبره البعض في الغرب التكسيد الحقيقي للشيطان؟ لاحظ أن اسمه الرسمي في كتابات الغرب هو الوحش بالنسبة لي أعتبره شخصا مثيرا للجدل لكنه ساحر دعك من أنه شيطاني بلا تزويق لهذا أكره سيرته ووجهه المخيف الذي يطالعك في كل صوره لسعداء الحظ الذين لم يروا صورته أقول إنه نسخة مخيفة من موسوليني أما من لم يروا موسوليني فلهم أقدم اعتداري رمز السحر المعاصر بالنسبة للعقل الغربي ولد في انجلترا عام 1875 وارتحل إلى كل مكان في الأرض حرفيا ارتاذ كل مكان من أعمق الوديان إلى أعلى الجبال تعلم اليوجا في سيلان وتعلم سحر القبائل وتعلم من بدو السحراء له مجموعة أوراق تاروت مهمة متداولة حتى اليوم وله كتابا مشهور اسمه كتاب القانون يقال أن أكثره مسروق من العزيف مات كراولي في ديسمبر عام 1947 وتم حرق جثته مع تلاوة مقاطع من كتاب القانون كما أوصى بهذا وقد أثار هذا غضب المتدينين ما يعنيني في حياة كراولي هو أنه قرأ ترجام الدي للكتاب هكذا قرر أن يتقمص بالكامل شخصية الحزرة وارتحل إلى شمال أفريقيا فقط ليجوب الصحراء وحده ممارسا ذات الخبرة التي عاشها الحضرات ويدهشني في تاريخ حياة هذا الرجل أنه كان مولعا بالنساء برغم أن هؤلاء القوم الراغبين في السيطرة على الكون لا يبالون بالنساء على الأرجح يذكرني الأمر بمصورة البندقية التي لا تنطلق منها الرصاصة إلا إذا كانت بلا ثقوب تبدل طاقة الانفجار